Bismillahirrahmanirrahim Iqra' bismi rabbika al-lazi khalak Khalak al-insan min alaqa Iqara' wa rabbukal akram Al-lazi al-la-ma Al-lazi al-la-ma bil-qalam علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى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 كلا لا لَمْ لم ينتهلن اسف عن بناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدعوا ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطع